أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين <تصفيق> <تصفيق> قبل البدء باعتبار اليوم ثالث صفر وهو على رواية هو مولد الإمام الباقر. صلى الله عليه طبعا ما تعرف عليه هو يكون المولد في أول شهر رجب. لكن في عندنا ايضا رواية أنه في ثالث صفر سنة سبعة وخمسة هجرية ومن الواضح أنه باعتبار شهر محرم وصفر هو شهر عزاء الحسين صلى الله عليه وسلم فالالتزام بمظاهر الحزن والعزاء وكذا هو, هو الارجح لكن للتبرك نقرأ هذا الحديث الشريف هذا الحديث من كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري رضوان الله عليه السلام عليكم ورحمه الله مستدرك الوسائل المجلد السابع صفحه 277 وسبعين الحديث رقم 8214 ثلاث ومئتي واربط عشر عن ابي بصير رضوان الله عليه قال قلت لابي جعفر الباقر عليه السلام اصلحك الله هذا دعاء للامام واحد الله يعافيك وكذا كذا الله اصلحك الله ما أيسر ما يدخل به النار ما ايسر ما يدخل به العبد النار قال عليه السلام قال عليه السلام من أكل من مال اليتيم درهما من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ونحن اليتيم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول المقصود باليتيم هنا نحن يعني من أكل أموالنا لهذا الحديث إلى يعني معاني عديدة وتفاسير مختلفة من معانيها وتفاسيرها يشمل فرضو الحقوق الشرعية هذا واحد واجب عليه وما يعطي مثلا من حقوقها من يستأكل بهم من معانيها من يستأكل بهم يعني باسم الآية من صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ويدعي أنه في منهجهم وفي سيرتهم ومثلا ومثلا على طريقتهم ولكنه يخالفهم في التطبيق العملي وفي الفكر وكذا يستأكل بهم فإذا أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم هذا أقل ما يدخل به العبد النار نعوذ بالله تعالى. الحديث في مستدرك الوسائل المجلد السابع مئتيان وسبعة وسبعين الحديث ثمانتالاف ذكرنا الحديث باعتبار رواية اليوم مولد الامام الباقر على روايه الصراوات الله والسلام عليه زين اما البحث حجيته نوصل لا خلاف بين المسلمين حجيته يعني حجية الكتاب ذكرنا اول دليل من ادله الحكم الشرعي يعني اول مصدر أول مصدر للتشريع الإسلامي شنو هو؟ الكتاب يعني القرآن الكريم ما هو الدليل على حجية القرآن؟ لماذا القرآن حجة؟ لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمات طبعا القرآن حجة على الجميع لكن هنا باعتبار المقصود المسلمين ماكو خلاف بين المسلمين جميعا بمختلف مذاهبهم وبمختلف شخصياتهم في ان القرآن حجة حجة يعني شنو يعني حجة على الانسان يعني يجوز ان يستدل به يجب عليه ان يستدل به على كل مسلم ومسلمة والدليل على ذلك يعني على الحجية يتألف من مقدمتين مقدمتان تبينان لنا فلسفة الحجية بالنسبة الى الكتاب الكريم يتألف يتشكل يعني من مقدمتين تنهيان يعني تنتهي هذه المقدمتين الى القطع بصدوره من الله تعالى يقطع الانسان بان القرآن صدر من الله عز وجل فاذا حصل القطع بالصدور كلام الله عز وجل أمر الله عز وجل حجه صحيح؟ تنهيان يعني تنتهي هذه المقدمتين إلى شنو؟ إلى القطع بصدوره يعني بصدور الكتاب يعني بصدور القرآن من الله تعالى المستلزم صفل للقطع يعني هذا القطع يستلزم لحجيته يستلزم الحجيه المستلزم صفه للقاف يعني الضمير هو المستتر في المستلزم وين يرجع للقاف يعني هذا القاف مستلزم لحجيته الضمير يرجع للكتاب يعني لحجيه الكتاب لحجية القران وهما هما يعني المقدمتان أولاً القطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن هو الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي الرسول بلغه للناس هذا ما حد نختلف حتى ربما غير المسلمين أيضا يعلمون ذلك يعني يعلمون أن هذا القرآن جاء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رسول الإسلام مو مثلا في التاريخ موجود واحد مثلا من الأوصياء واحد من مثلا حواريين إجاء بعدين كتب القرآن لا وإنما الآيات نزلت على لسان رسول الله مو مثل أفرض الإنجيل اللي هم المسيحيون هم كتبوا واعترفوا بأنه كتب بعد فترة المسيح بكذا من السنوات بعض الحواريين كتبوا أو مثلا التوراة كذلك وإنما أكو إجماع وقاطع بأنه صدر هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القطع بصدوره يعني بصدور الكتاب بصدور القرآن بصدوره يعني بصدور القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وعليه ماكو أي خلاف في ذلك لثبوت ذلك يعني هذا الصدور عن النبي بالنقل المتواتر النقل المتواتر هو النقل اللي لا ينحصر باحاد لا ينحصر بمجموعة خاصة شوفوا مثلا احنا اقوموا راحين لندن مثلا بس نعلم بوجود لندن ام لا فعنا مراحين ليش لانه نقل متواتر على وجوده هذا اليوم جاي منك وذاك رائع وهذا الخبر في الاداعة عرفه في الصحيفة وهكذا هذا يصير شنو؟ تواتر تواتر يعني بشكل اللي انه بعدم الكذب ما يصير كل هالعالم اجتمعه وخططه حتى مثلا يكذبون في وجود لندن عرفتو شنو؟ هذا عادة المحاط التواتر هو اجتماع الكثير من الرواة ونقل رواية بحيث يمنع عادة تواترهم على الكذب واتفاقهم على الكذب هذا التواتر اللي بعدين رح نجي نقوله. إذن ثبت ذلك يعني صدور القرآن عن الرسول بالنقل المتواتر جيلا بعد جيل من قبل المسلمين جيلا بعد جيل. هذا هو الدليل على صدور عن رسول الله. إذا القرآن صادر عن الرسول ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم كلام حجه فالقرآن يكون شنو حجه المقدمة الثانية أيضا مما لا شك فيه أن هذا القرآن منسوب إلى الله يعني هو كلام الله عز وجل هو كلام الله عز وجل هذا أيضا مما لا شك فيه ومن أدل الأدل على ذلك الأسلوب الاعجازي في القرآن حيث تحد الجميع ومن دون استثناء أن ياتوا بمثل هذا القرآن ما قدروا أن يأتوا بعشر سور وما قدروا أن يأتوا بسورة وما قدروا أن يأتوا بمقدار كالقران في أسلوبه ودقته ومعاليه ما قدروا حتى أنه بعض الأعداء اللي كانوا هم في قمة الفصاحة والبلاغة الجاهليين الجاهليون كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة كان عندهم المعلقات السال وغيرها كانوا يجون كل عشيرة مثلا شاعرهم شعرة جميل جدا هذه كتبه بالذهب ويجيبوه يخلوه على الكعبة. وكانوا يتفاخرون بهذا المقطع الأدبي الشعر البني على جميع العرب هكذا كانوا يعني في قمة البلاغة لكن القرآن عندما نزل فصاروا يخجلون من قصائدهم ومن أشعارهم حسب ما مذكور هناك قصيدة شعرية كانت تبتدئ باقتربة الساعة, الساعة فلما نزلت هذه عفوا دنت الساعة دنت الساعة وانشق القمر فلما نزلت الآية المباركة اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فيها من الجمالية والمزايا اللغوية والبلاغية على دنت الساعة بمقدار اللي هذا صاحب القصيده والشعر راح بالليال شار القصيدة مرحل صارت فضيحة في مقابل الآية الكريمة، مع أن كان في قمة البلاغهم عن الجية على الكعبة، يعني هذا أسلوب القرآن مأجيزه، ولذلك بعض المشركين اتفقوا فيما بينهم لكل واحد يجيب قسم من القرآن في الموسم القادم أيام الحج اللي هم كانوا أيضا الجارين كانوا لهم حج، وينقضون القرآن خلاص بعد ليش نحارب النبي والمشاكل وحرب وقتال فإذا تمكنوا من الاتيان بمثل القرآن يعني حجة النبي شنو صارت؟ باطلة فكل واحد اتفقت فجاءوا بعد سنة كل واحد يقول لصاحبه ماذا فعلت كل واحد منهم قال أنا خلال السنة في حيرة من بلاغة آية واحدة واحد مثلا ذكر آية السفينة نير وقلنا الآية الثانية ما حفظها يا, يا أرض الايمان ويا سماء اقلعي وغيظ الماء بل هذه الآية بدرجة من البلاغة اللي هذا الرجل اللي هو كان بليغ وفي قمة البلاغة السنة كاملة هو متحير في بلاغتها ومعجب ببلاغة القرآن الكريم ولذلك أحيانا في نصف الليل في نصف الليل مرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقرأ القرآن وبصوت عال في بيته هذال المشركين كانوا يجوني وقفوني في المعور يلتذون بهذه الألفاظ الجميلة ورسول الله يلتذون بها هكذا القرآن هو معجز حتى في أسلوبه وفي ألفاظه وفي بيانه فإذا هذه المعجزه الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أن القرآن هو كلام الله عز وجل فإذا كان كلام الله عز وجل فهو شنو يكون حجة ثانيا ثبوت نسبته يعني نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى ليش؟ لإعجازه يعني لأن القرآن شنو؟ معجزة بأسلوبه ومعانيه معجزة في أسلوبه يعني في كيفية تركيب الجمل والايات ومعاني المعاني العاليه اللي عنده ربما كانوا يقولون واحد اراد ان ياتي بشيء مثل القران فقال الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل يعني فرد شيء ثاني لي مضحك راح القرآن القران معجز في أسلوبه وفي معانيه الرسول القرآن يعني القوانين اللي القرآن يتضمنه والمعارف الموجودة فيه وتحديه بلغاء عصره فالتحدي أكبر بلغاء عصره وأجزهم أجز البلغاء يعني عن مجاراته مجاراته يعني أن يجاروه يعني أن, يأتون بم... أن ياتوا بمثله أن يأتوا بمثله وثبوت صدقه في إخباره يعني إخبار القرآن عن المغيبات أيضا القرآن يجتمل على المغيبات يعني أحداث لم تقع وثم وقعت مثل قضية غلم الروم في أدنى الأرض هذه أيضا من معجزات القرآن وكثير هي معاجز القرآن حتى أنه كتب مؤلفات في هذا الصدد العجاز العلمي في القرآن الاعجاز البلاغي في القرآن إلى آخره إذا لا شك في أن القرآن الكريم هو صادر من الله ومنسوب إلى الله وهو كلام الله عز وجل فعند ذلك يكون القرآن حجة على جميع المسلمين القرآن يكون حجة على جميع المسلمين. بل. ولراء عصر بل تحقينا ليش بتقول ولراء عصر حتى عصر نتعاني بل, بل لا يعني الكلام حتى في عصر اللي كانوا في قمة البلاغة ربما مثلا واحد يقول أكو بقسم من المسلمين هم لا يتكلمون باللغة العربية أو اللغة العربية في زماننا مثلا رافت مو مثل الثاح <تصفيق> هم اللي كانوا في قمة البلاغة ما قدروا يأتون بمثل القرآن ولا بآية تشبه القرآن <تصفيق> أفضل بعض وشهبه أفقاف من العربي بل بل أحسنتم ولذلك المعاجز مثلا النبي موسى جاء بمعجزة تشبه شنو الشيء الموجود عندهم السحر يعني كان متداول فأتى بعصا وإذا هي شنو ثعبان مبين أو مثلا النبي عيسى باعتبار الطبقا في وقت مثلا كذا فأخذ يبرئ الأكمهة والأبرص اللي أطباء كانوا عاجزين عن ذلك هكذا آيات التشريع في القرآن كم هي عدد آيات الأحكام التي تتضمن حكما شرعيا؟ في القرآن الكريم حوالي خمسمائة آية ترتبط بأحكام التشريع الإسلامي من إرث ونكاح وطلاق وبيع وحلال وحرام الأحكام اللي ذكرناها. الحك الأحكام اللي ذكرناها أحكام تطليفية وتخيرية ووضعية الآيات المذكورة في القرآن الكريم حوالي 500 آية حول التشريع اللي ترتبط به الحكم الإسلامي تسمى هذه الآيات بآيات الأحكام تسمى هذه الآيات بآيات الأحكام اللي مذكورة فالقرآن الكريم حوالي خمس مائة آية طبعاً أنا سمعت من المقدس السيد شيرازي الله يقدس روحه رباني الله عليه كان يقول بأن الآيات الأحكام في القرآن هوها أكثر من خمس مائة عرفت شنو؟ هذا رضماء الظاهر اللي الكل مثلاً يفهم بأنه في خصوص أفرضه مثلاً حكم شرع مثلاً وخلق لكم ما في الأرض جميعاً خلق لكم ما في الأرض جميعا ربما واحد ما يتصور له وهذه حكم من الأحكام الشرعية لكن هذه تدل على إضاحة المباحات وجواز التصرف ما لا يمتلكه أحد يعني من الأنفال وغير الأنفال بإذن الإمام خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه أيضا تعتبر من آيات الأحكام ربما ما نسطرها ضمن آيات الأحكام يعني الآيات التي يستنبط منها الأحكام الشرعية هي أكثر من خمسمئة، وهذا أحسن ثم. هو حوالي 500. فيرتبط بذوق الفقيه ومقدرته على استنباط الأحكام الشرعية رأسيشان؟ في القرآن الكريم حوالي خمسمئة ترتبط هذه الآيات الخمسمئة بأحكام التشريع إيش؟ حوالي لا مو يعني أكثر حوالي عن ربما أقل. ربما أكثر كلمة حوالي يعني هل تك... يعني تقريبي بل يعني قريب على خمسمئة أقله أكثر ترتبط بأحكام التشريع الإسلامي وتشكل هذه الآيات الشريفة المذكورة في القرآن قسما من نصوص التشريع الإسلامي التشريع الإسلامي بحاجة إلى نصوص النصوص شنو هي إما آيات وإما روايات هذه الآيات تشكل قسما من النصوص في باب التشريع الإسلامي واضح الصورة، وتسمى بآيات الأحكام. إلى هنا انتهى الكلام حول القرآن العظيم، وأنه حجه وأنه من مصادر الفقه الإسلامي. الثاني، السنة المصدر الثاني اللي أكثر بحث الأصول يقع في هذا المبحث. السنة، السنة يعني شنو؟ تعريفها، تعريف السنة. السنة هي قول المعصوم عليه السلام وفعل المعصوم عليه السلام وتقرير المعصوم عليه السلام قول المعصوم يعني رواياته ما يتكلم به هذا حجه يعني الامام عندما يقول ويبين لنا حكما شرعيا هذا حجه يستند اليه قول المعصوم ذكرنا ان الروايات الشريفه التي رويت عن رسول الله واهل بيته الطاهرين فعل المعصوم فعل المعصوم يعني لو رأينا أن رسول الله هكذا يصلي صلوا كما رأيتموني شنو؟ أصلي. رسول الله كان يصلي غير مكتوف الأيدي صحيح يا له؟ فنحن أيضا نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فعله حجه حجة إذن قول المعصوم وفعل المعصوم فعل المعصوم أيضا حجة لأن يدل على الجواز إذا هذا ما كان جائز المعصوم خ ما كان يرتكب هذا الشيء، المعصوم رحمة الله، المعصوم لا يرتكب المحرم نهائيا ولا يرتكب حتى المكروه، حتى المكروه لا يرتكبه، مع أنه المكروه شنو جائز كله مكروه جائز، لكن مع ذلك باعتبار يعني شدة ورعي وقوة لا يرتكب حتى المكروه، بلى. اذن فعل القول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم تقرير المعصوم يعني شنو يعني ما ثبت اقرار المعصوم عليه اقرار المعصوم عليه يعني شنو يعني بما ومسمع من المعصوم عليه السلام صار هذا الشيء والامام لم يستشكل على ذلك يعني مثلا اجت وضى في امام اين المعصوم عليه السلام واحد الرواد دا يشوف فيلقوا لنا يقول مثلا زرارة أخذ يتوضى هكذا والإمام ينظر إليه هذا شنو يصير طريقة الوضوء يصير حجة علينا إن إذا كان بيشكال الإمام المفروض يبين له طبعا إلا في حالات التقية والضرورة وما أشبه حالات التقية والضرورة قد إليه حكم خاص حتى القول أحيانا عندنا روايات هي شنو في ظروف التقية في ظروف التقية يعني أفتى الإمام بما يناسب أهه الأعداء يعني بما يناسب السياسة الظالمه المستبده اللي كانت ولذلك جاء أحد عند الإمام عليه السلام وسأل سؤال شرعي الإمام جاوزه جاء شخص ثاني وجاوبه بجواب آخر فيسأل الراوي الإمام يقول أنا الذي أوقعت الخلاف بينهم حتى لا يعرفوا فشنون يقتلون من قبل الاعداء لان ذلك كانوا مترصدين لكل شيء اي واحد اقل انتماء الى اهل البيت عليهم السلام انتماء مذهبيا او انتماء نتبيا هذول السادة الاعزاء اللي كانوا جراري الاهل كان احياء ابنهم بالوسط الاعمدة والاساطين ومعشبه عرفتوا شلون؟ فاذا تقرير المعصوم ايضا حجة يعني اذا صار شيء بما ومسمع من الامام المعصوم عليه السلام وذلك الإمام أقره أقره يعني لم يستنكره هذا أيضا يعتبر انه شنون فجة شوفوا السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم شرح التعريف هذا التعريف مختصر يحتاج نوع من التوضيح بعد شرح التعريف لأجل أن نفهم محتوى هذا التعريف محتوى هذا التعريف يعني ما تضمنه هذا التعريف تواه هذا التعريف يعني معنى هذا التعريف كاملا يعني بشكل كامل وشامل لابد لنا من توضيح المصاهيم يعني المفردات المصاهيم يعني المفردات التي اشتمل اشتمل الضمير يرجع المستتر في اشتمل للتعريف يعني اشتمل التعريف الذي اشتمل يعني اشتمل التعريف عليها يعني على هذه المصاهيم والمفردات صحيح هذه المفردات اربعه شوفوا. التعريف لاحظوا هي قول المعصوم وفعله وتقرير اولا قول ثانيا معصوم ثالثا فعل ورابعا التقرير اولا من هو المعصوم عليه السلام ما المراد بقول المعصوم ما المراد بفعل المعصوم ما المراد بتقرير المعصوم رقم واحد المعصوم عليه السلام هو كل من ثبتت له الحصمة بالبرهان بالبرهان يعني بالدليل الدليل سواء يكون دليل عقلي أو يكون دليل نقلي آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية الكريمة نزلت في رسول الله وفي علي وفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وهذه الآية صريحة في أصمته فاذا المعصوم من ثبتت له الأصمة بالبرهان يعني بالدليل والمقصود من المعصوم هنا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الاثنى عشر من أهل بيته عليهم أبضل الصلاة والسلام انتو كتبوا والصديقه الطاهره فاطمة الزهراء عليه السلام أيضا هي معصومة صريح الآية وكلامها وفعلها وتقريرها حجة بالمعجزة تثبت العصمان المعجزة إذا خصصناه للنبي والامام نعم يعني مثلا الكرامات التي تصدر من بعض الاولياء الكرامات. الكرامات ما اعتبرناها معجزة اعتبرناها كرامة يعني فرقنا بين الكرامة وبين المعجزة نعم اما اذا لا اخذنا المعجزة والكرامة بمعنى واحد مثلا فلا لا بالتفريق. اذا بالتفريق نعم لان المعجزة خاصة بمن؟ بالله عز وجل وبالنبي وبالامام ورقته شلون؟ وبالحجج يعني ليش الله يعطي معجزة حتى يتم حجته مو يجي؟ اصلا شنو فلسفة المعجزة شنو فلسفة المعجزة الخارق للعاده ليش الله يعطيه حتى يتم حجته طبعا بالنسبة إلى الأولياء الأولياء اللي هم مثل العلماء الصالحين وما أشبه الله يعطيهم ربما لكن هذال ما يستخدمه يعني أنتم لاحظوا الفرق حتى النبي والإمام اللي عنده معجزة مو كل مكان يستعمل معجزة ولا ما كان داعي الحاب وال80 غزوه النبي خاضها وقتل فيها المسلمون غير المسلم بمجرد معجزه كان ينهي الكفار خلص. هذا ما يصير الدنيا اختبار يعني ما يصير امتحان للناس ولاقى فالله من اول ما كان يخلق ابليس وكان يجعل للناس مخلوقين ومجبورين على الإيمان مثل ما الملائكة اخلقهم أكون في الملائكة من يعصي الله عز وجل وانما وإنما شنو الملائكه يفعلون ما يؤمرون هكذا فإذن المعجدة هي مو دائما تستخدم وإنما في الموارد الضرورية وبأمر من الله عز وجل هذا أولا والكرامة اللي هي أعمل المعجدة بعد أكثر المعجدة النبي مو كل مكان يستخدمها فالكرامة الشيء الكرامات شوفوا عادة نحن علمائنا الأبرار ومو بس علمائنا الكرامة لا تخص العالم وإنما حتى بعض الأولياء العاديين ويقال في أنه في النجف الاشرف احد الحمالين هذولا اللي مثلا ربما حمل شيء يعني ناس انسان عادي ليس له مستوى من العلم ولا هو مثلا من هذا كان يمر واذا راى بان طفلا يسقط من السطح طفلا يسقط من السطح والام على السطح تنادي وولده فاشار بيده الى الطفل والطفل وقف بين السماء والارض جاء اليه واخذه هنا هذا الانسان عادي الى كرام عرفت اشنان فقال له انت منو انت مثلا نبي خضير واني من الاولياء قال لا يا باني فلان الحمال انسان عادي قالوا كيف وصلت الى هذه المرتبة قال سبعون سنة اطيع الله عز وجل فطلبت منه شيئا فاعطا عني عرفت اشنان يعني قابل مني امتفل استجابني هذي حال اللي عند كرامهم مو كل مكان الشغلنه واذا استخدمها ما مو يقول عرفتوا شنو؟ يعني بعض النقاط القرائن المحت... ال يعني التي تشمل الشيء لأن اكو ناس يدعون الكرامات اكو ناس يدعون مثلا المقامات اكو ناس يدعون التشرفات فعادة اللي الله ينطي هذا الشيء ما يقول اللي الله ينطي هذا الشيء لا يقول هسه اليوم خلينا نكمل البحث في اكو صفحه مناسبه لهذا الشيء اذا صار مجال اقول لكم ان شاء الله بارك الله فيكم شوفوا إذن المعصوم هو كل من ثبت له الأسمة بالبرهان والمقصود من المعصوم هنا النبي صلى الله عليه وعليه والأئمة الاثنى عشر والصديقة الطاهره فاطمة الزهراء سلام الله عليها حيث قام البرهان يعني الدليل القطعي على أسمته كما تأتي الإشارة إليه الأدلة بعدين نبينها ثانيا قول المعصوم هذه المفردة شنو معناها هو كل ما يتكلم به المعصوم كل لفظ خرج من فمه الشريف هذا يسمى قوم كل ما يعني كل لفظ يتكلم به المعصوم مما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام مما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام يعني شنو؟ يعني إذا المعصوم عليه السلام ذكر قضية تاريخية هذا أيضا حجة بس مو يرتبخ بالكلام احنا في استنباط المسألة الشرعية راسو جنون يعني كثير من قصص الأنبياء رويت على لسان الأئمة صرام الله علي مجتمعين هذا اللي يقول من ما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام مو في بعض الحجية ولا كلام المعصوم حتى في الأمور العلمية في الأمور الكونية في الأمور التاريخية في كل شيء حجية فتخصيصه بما يرتبط بالتشريع وبيان الاحكام باعتبار الفقه يريد ان يستنبط الحكم الشرعي ومو في القضية علمية تاريخية الفقه يعني مو من شأنه ذلك عرفتوا ماذا؟ ففي اصول الفقه احنا نبحث عن كلمات الائمة المرتبطة بالشنو؟ بالتشريع المرتبطة بالفقه الاسلامي اما المرتبط بالتفسير ما نبحث عنه هذا علماء التفسير يبحثون عن ذلك اللي يرتبط بالتاريخ تاريخ الأنبياء علماء التاريخ يبحثون ذلك وهاك ثالثا فعل المعصوم أيضا حجه وهو كل ما يقوم به يعني ما يفعله ما يفعله المعصوم عليه السلام من سلوك عملي كيفية الصلاة كيفية الوضوء كيفية التعامل مع طواغيت العصر مثلا كيفية التعامل مع مختلف أصناف المجتمع كيفية التعامل مع الأعداء مثلا الأعداء اللي الأم كان عدهم كيف كانوا يتعاملون معهم التعامل مع العدل هذا ايضا تعامل الإمام حجه تعامل الإمام عليه السلام حجه علينا رابعا تقرير المعصوم عليه السلام وهو كل ما يثبت اقرار المعصوم المسلمين عليه اقرار المعصوم المسلمين عليه يعني شنو اقرار المعصوم المسلمين عليه يعني المسلمون قاموا بفعل فاقره الامام اقره الامام يعني لم يست... لم يستنكره عرفتوا شلون اقرار المعصوم يعني اقره يعني لم يست... لم يستنكره المسلمين يعني اقر المسلمين على فعلهم من اعمال يقومون يعني المسلمون يقومون بها يعني بهذه الاعمال بها الضمير جاء الأعمال امامه امامه يعني امام المعصوم وبمراه من المعصوم بمراه من المعصوم يعني بمشاهده من والمعصوم شنو اقر ذلك هذا ايضا يكون حجه اذا المعصوم ارفنا التعريف له والقول والفعل والتقرير والخلاصة السنة اللي حج المقصود بالسنة شنو هي كل ما يقوله المعصوم عليه السلام او يفعله المعصوم عليه السلام او يطره المعصوم شنو عليه السلام مما يتصل بالتشريع وبيان الاحكام مما يتصل بالتشريع وبيان الاحكام هذا يعتبر حجه ويعتبر مصدر من مصادر الفقه الاسلام يعتبر مصدر من مصادر الفقه الاسلام حجيتها يجمع المسلمون كافه على ان السنه الصادره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا حجه اكو اجماع من جميع المسلمين على ان الذي صدر من رسول الله السنة الشريفة الصادرة عن رسول الله سواء كان قولا يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله فعلا تقريرا يعني تقريره حجة على كل مسلم ومسلم صحيح لأنها يعني لأن سنة الرسول عدل القرآن في التشريع عدل القرآن بكسر العين العدل لغة شنو العدل لغتان ما يعادل الشيء في الوزن ما يعادل الشيء شنو في الوزن والتقدير العدل أيضا بمعنى المثل بني مثل الشيء العدل أيضا مثل الحملة يسمى العدل هذا الحيوان جل لكم الله عندما يخلون عليه كل واحد من هذا يسمى عزل آخر هذا اللي يخلون بنا مثلا فواكيه شي ما أشبه فعدل الشيء يعني مثل الشيء هذا المعنى اللغوي له رسول الله صلى الله عليه وآله سنته الشريفة وأهل البيت يعني مثل القرآن عزل القرآن مثل القرآن يعني شنو يعني يعادل الشيء في الوزن والمقدار ولذلك اذا كان القران لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صحيح معصوم كان القران ما في اخطاء اهل القران وهم اهل البيت ايضا لازم شنو يكونوا معصومين عرفتوا شلون هذه ايضا من ادله الاصمه اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعترتي الروايات الشريفة أهل البيت هم عدل القرآن عدل القرآن مثل القرآن شنون القرآن هو معجزة؟ أهل البيت وجودهم معجزة حقيقة يعني لم يتمكن من هذه الكمالات إلا أهل البيت الله صلى الله عليه وسلم وأجمعين. وايضا معصومين كما أن القرآن لا ياتيه الباطل أهل البيت, أهل البيت لا ياتيهم الباطل السنه تكون شنو عدل القران لان لان السنه عدل القران في التشريع يعني يعادله لقيام السنه بتفسير احكامه وبيان تفصيلاتها وتفريعاتها شوفوا التشريع الاسلامي يعتمد على جناحين الجناح الاول القران الجناح الثاني السنه الشريفه والا هو كل التفاصيل مذكوره في القران مو كل التفاصيل مذكوره مثلا الصلاه وجوبها مذكور في القران اما عدد الركعات مذكوره في القران ما مذكوره فاذا لابد من يفسر القران لابد من يبين القران لابد من يشرح القران من هو رسول الله وأهل بيته هكذا صلوات الله عليه اجمعين لقيامها لقيامها يعني لقيام السنة الشريفه لقيامها يعني لقيام السنة الشريفه بتفسير أحكامه يعني بتفسير أحكام القرآن وبيان تفصيلاته وتفريعاتها تفصيلاتها يعني تفصيلات الأحكام. تفريعاتها يعني تفريعات الأحكام يعني عدد ركعات الصلاة كيفية الخمس شروط الزكاة وما أشبه ولولاها ولولاها يعني لولا السنة الشريفة لما عرفت أحكام القرآن هذا كفانا كتاب الله او حسبنا كتاب الله اصلا هذا كلام يخالف العقل اصلا ليش لان لولا السنه الشريفه أصلا احكام القران لا تفهم فكيف يعني حسبنا كتاب الله اذا احنا نجرد السنه الشريفه عن القران ما نفهم القران التفاصيل ما مذكوره بالقران فكيف يعني اول شيء اوجب شيء الصلاه شلون نصلي ما نقدر نصلي الصلاه مو اعترف به جميع المسلمين ويعتبروا من أهم الواجبات وهو كذلك الصلاة عمود الدين فهيلا طب إذا إحنا ردنا أن نكتفي بالقرآن وقلنا حجبنا كتاب الله وسلم نصلي نجيبوا الآيات التي تبين كيفية الصلاة وعدد الصلاة وشروط الصلاة فهذه مقولة يعني أصلا ولولاها لما عرفت أحكام القرآن أصلا أحكام القرآن لم تعرف لأنه لأنه يرجع للقرآن الضمير يرجع للقرآن لأنه لأن القرآن تضمن أسس التشريع وأصول التشريع صحيح أسس التشريع موجودة في القرآن أصول التشريع موجودة دون تفصيلاته وتفريعاته يعني تفصيلات التشريع وتفريعات التشريع عرفتوا كيفية؟ هذا بالنسبة إلى السنة الصادرة عن رسول الله فأكون إجمع من جميع المسلمين أما بالنسبة إلى السنة الصادرة عن أهل البيت عليهم قلت الصلاة والسلام يعني قول المعصوم وفعله وتقريره أما حجية السنة الصادرة عن الأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام قولا وفعلا وتقريرا فترجع إلى سهوة إمامتهم وعصمتهم عندما ثبت إمامتهم وعصمتهم عند ذلك من الواضح كلامهم يكون حجة وثبتت إمامتهم بالأذلة القطعية النقلية والعقلية فترجع إلى ثبوت إمامتهم وعصمتهم وقيامهم يعني قيام العلم الطاهرين مقام النبي من بعده مباشرة من بعده مباشرة هؤلاء قاموا بوظيفة تبليغ الأحكام الواقعية الحكم الواقعي يعني حكم الله عز وجل من يعرف حكم الله؟, فقط الله؟ المعصوم يعرف حكم الله واللام اللي مو معصوم كيف أخذ هذا العلم؟ هو أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب والالف لموال التحديد لبيان الكثره هنا الآلف التحديد لبيان الكترة. يعني مثل ما الآية الكلمة تقول سواء استقر لهم أو لم سبعين مرة الله ما يغفر لهم سبعين مرة يعني إذا صار واحد وسبعين الله يغفر لهم لا هذه سبعين لبيان الكثر يعني إيش ما تستغفر الله ما يغفر لهم فألف واحد من الآلف مو يعني ألف مو ألف واحد رأسيش يعني إشماءكم من علوم إلهية يمكن للبشر أن يستوعبوا الله عز وجل اعطاه لرسوله والرسول أعطاه للمولى أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم هكذا إذن فقاموا بوظيفة تبليغ الأحكام الواقعية احكام الله ولذلك القرآن هم المعنيون بالقرآن اللي يعرفون معنى القرآن أما غيرهم فكانوا يسئلهم عن معنى معنى عربي يعني كلالة شنو معنى بالقرآن مو تفسير القرآن ومو تأويل القرآن ومو علوم القرآن يعني لفظ ما شادي سبحان الله وقيامه مقام النبي من بعد بوظيفة تبليغ الأحكام الواقعيه وقد تكفلت السنة يعني وقد تكفلت باستعراض لا لا الفاعل بعدين يجي وقد تكفلت كتب و مدونات وفاعل لتكفلت وقد تكفلت الفاعل بعدين يجي باستعراض الأدلة الواضية والكافية والشافية على إمامة هؤلاء الأضحاى وعصمتهم صلوات الله عليهم أجمعين وإسناد مهمة تبليغ الأحكام الواقعية بعد الرسول يعني خلافة الرسول مهمة تبليغ الأحكام الواقعية بعد الرسول يعني خلافة الرسول وأن وُسند اليهم مهمه يعني مسؤوليه تبليغ الاحكام الواقعيه يعني احكام الله بعد النبي صلى الله عليه واله اليهم يعني الى هؤلاء الائمه ال12 اللي ذكرهم الرسول باسماءهم فردا فردا وعينهم باسماءهم تكفلت كتب ومدكوت وبمدونات الامام وعلم الكلام هذا مفصل في علم الكلام وفي علم الإمامة مثل كتاب المراجعات مثلا مثل كتاب الغدير مثلا مثل الكتب الكثيرة فيها الباب فلتراجع هناك اللي الادله مذكورة على خجية قول لأمة الطاهرين عليهم أمضل الصلاه والسلام صلى الله على محمد وعلى